بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون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 أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.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 ثم خلقنا نطفة على قط فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحما فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آ آخر, العظام لحماً ثم خلقاً آخر فتبارك اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لَمِيتُونَ ثم إنكم بعد ذلك لَمِيتُونَ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون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 وأنزلنا من السماء ما بقدر فأسكنناه في الأرض. وانزلنا مِنَ السماء ما بقدر فأسكنناه فِي الأرض. وإننا على ذهاب به لقادرون. وَإِنَّ عَلَاهَا دَهِابًا بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَأْكُلُهَا رِيكٌ وَطَيْرٌ وَلَهَا مِن كُلِّ وأَعْنَى بِاللَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشجرَة تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ أنتَ بُوتُ وَصِبْغٍ للآكلين وشجرة تخرج من سيناء تنبت بالدهن وَصبغِ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ تخرج مِن لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لنزل ملائكتم ما سمعنا بهذا ولو شاء الله لنزل ملائكتم ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين. ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فترضص به حتى حين. إن هو إلا رجل به, جنة به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا فسلك فيها من كل زوجين تلين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت ومن ومن معك على الفلك فقل فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وقل أنزلني مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ وقل رب أنزلني منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لا آيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لا آيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله مالكم من إله غيره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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واثرناهم في الحياه الدنيا واثرناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم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 ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون هي ها تهي ها لما توعدون انها الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين انها الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إنه إلا رجل نفّر على الله كذبا وَمَا نَحْنُ نحن له بمؤمنين. إنه إلا رجل نفّر على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال ربي صرني بما كذبون.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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غوثا فبعدل للقوم الظالمين فبعدل للقوم الظالمين ثم أشأن من بعدهم قرون آخرين ثم أشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلا تثرا ثم أرسلنا تثرا كلما جاء أمة الرسول كذبوه كلما جاء أمة الرسول كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فأتبعنا بعضهم بعضه وجعلناهم أحاديث فبعدل لقوم لا يؤمنون. فبعدل لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. إِلاَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمِهِمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُ مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ, فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل نبنا مريم وأمه أيتوا وأويناهما إلى رب وثا قرار وعين وجعل نبنا مريم وأمه ثُمَّ أَوْيَيْنَاهُما إِلَى رَوْضَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من ماله أن ما نمدهم به من مال وبنين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 ب لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.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 أولائك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذالك هم لها عاملون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر بالعذاب إذا هم حتى إذا أخذنا مترفيه بالعذاب إذا هم يجئرون لا تجئر اليوم لا تجئر اليوم, اليوم إنكم من نالا صر إنكم من نالا قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكُنتم على أعقابكم تَنكِسونَ. قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكُنتم على أعقابكم تَنكِسونَ. مستكبرين به سامر التهجور. مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنة ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون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 بَل اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ بَل اَتَيْنَاهُمْ بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيِّبَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيِّبَ وهو خير الرازقين و هو خير الرازقين وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون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 شديد اذاهم فيه مغرسون وهو الذي انشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون, قليلا ما تشكرون وهو الذي ذركم في الأرض وإليه تحشرون وَهُوَ الذي ذركم في الأرض وإليه تحشرون و هو الذي وَلَهُ ويميت وله اختلاف الليل والنهار و هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار, وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار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 إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إن لم تعودون لقد وعِدْنا نحن وأباؤنا هذا من قبل لقد وعِدْنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل الا لا تذكرون قل الا لا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله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 بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بالِالحَقِّ وَإِنهُم لَذبون مَاتَّخَذَ ما اللهَّهُ ي وَلَدُِ وَمَا كانَانَ معَهُ مِنْ إى وَمَا كانََ معَهُ مِن إى إذا لَذَهَبَ كُلُّ إلَهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ على بعض إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إلَهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشركون. عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. قل رب إما تريني ما يوعدون. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وان على ان نريك ما نعدهم لقادرون وان على ان نريك ما نعدهم لقادرون إدفع بالتي هي أحسن السيئة إدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون وقرب رب أعوذ بك منها مزات الشياطين وقرب رب أعوذ بك منها مزات الشياطين وأعود بك رب أيه يحضرون وأعود بك رب أيه يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال لعلّي أعمل صالحا فيما تركت لعلّي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنّها كلمة هو قائلها إنّها كلمة هو قائلها وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنَسَابَ بَيْنَهُمْ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ فمن ثقُلت موازينه فأولئك هم المفلحون.فمن ثقُلت موازينه فأولئك هم موازينه فأولئك هم المفلحون.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 خسروا أنفسهم في جهنم خالدون خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفحوجهم النار وهم فيها كالحون تلفحوجهم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تثلا عليكم فكنتوا بها تكذبون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 منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا, قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يقولون ربنا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 إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ اليوم بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَا كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال الا بثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون قال الا بثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون اف حسبتم خلقناكم عبثا أفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَفَحَسِبْتُمْ لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم ومي يدعو مع الله إلى آخر لا برهنا له به.ومي يدعو مع آخَرَ إلى آخر لا برهان له بِهِ له به.فإنما حسابه عند ربي.فإنما حسابه عند ربي. اننه لا يفلح الكافرون اننه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين